فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن وإننا لفي شك مما تدعونا. قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد أباؤنا فأتونا فأتونا بسلطان مبين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 فَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جبار عَنِيدٍ Jehannam, ve yusquam in ma'ain, cidd, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء طلا ل البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتا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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقوا ويوفقوا مما رزقناهم سررا وعلانية ويوفقوا مما رزقناهم سر وعلى خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ما عنفأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 تَمُرُّ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن وجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ وَفُورُ الرَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا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 تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وترشى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليون